تديلها يا حروف العز كلمه من ضياء وان تليها يا غبان بس الله حل فيا تديلها <متددي> يا حروف العز من ضياء يا غبان بس الله حل فيها. ديلها يا هنا يا الضال ارضك الريات رددي له يا هنا يا الضال ارضك الريات وباركيه وصرجت وبركت للقلب فرحان السد أرافة جت الأماني وصرجت وبركت للقلب فرحان السد جت ما تدي الله الله بانك واتباد بالحنا بالحنا في الحناف سلعب عبد المجيد